في صف فا الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا مِنْ كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم آذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِعُونَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأُوا آيَةٍ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا 119. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ 110. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ 111. قل نعم وأنتم داخرون.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 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضه يتساءلون قالوا كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطانهم بل كنتم قوما طاهين فحق علينا قول ربنا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 ويقولون اننا لا تاركون الهتنا شاعرهم مجنون فال جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكربون في جنات النعيم